ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شفرا وقدينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لا تفسد الن في الأرض مرتين لا تفسد الن في الأرض مرتين فإذا جاء وعدهمهما بعثنا عليكم عبادا لنا أربع سن شديدين فجاسوا فجاسوا خلال الديار وكان وعدهم مفعولا ثم رددنا لكم الكرة علي ابن أمددناكم بأمواله وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم, وجوهكم وليدخل المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا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 من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى لمعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا, ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا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 وَإِمَّا تُعْرِضَ عَنْهُمْ اتِغَاءَ رَحْمَةً مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مِن سُورَاءٍ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إلَى عُرُقِكَ وَلَا تَبْسُقْهَا كُلَّ الْبَسْقَ فَتَقُوْعُ دَمْلُ مَنْ مَحْسُورٌ إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ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 أَفَسَاقَكُمْ رَبُّكُم بِالْبَنِينِ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَكَّرَ وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُل لَّوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَّبَغَىٰ ۚ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 نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوا إذ يقول الضالون إن تتبعون إلا رجل إن تتبعون إلا رجل بالمسحورة انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 وغرورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم وأجرب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا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 وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأْبَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُم أَعْلَمُ بِمَن هُوَ أَهْدَى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 قل لو كان في الأرض بلاكثوا يمشون مطمئنين لا نزلنا لا نزلنا عليهم من السماء ملك الرسول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 قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر